ويقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب فمَنْ أأَظْلَمُ مِن نِتَّرَعَ اللهَّهِ كَبِدًا أَو كَذَّبَ بآياتاتِ أُلَا إِكَ يَنَالُهُم نَصبُهُم مِنَكِتَابِ حتىََّ إذ جَ أَتْهُمْ رُسُ نَاَكَ وَفَّونَهُم اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَنُوطًا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ